وقال تعالى كتب في قلوب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من فقار صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكلى اليه ومن لم يطلب القضاء ولم, يستع ولم يستعن ولم يستأن ولم يستأن عليه انزل الله عليه ملك يسدده وقال عبد الله بن مسعود كنا نتحدث ان السكينه تنطق على لسان عمر وقال ابن مسعود ايضا ان للملك لمه وللشيطان لما فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وهذا الكلام الذي قال ابن هو محفوظ عنه وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وعشداه ما أصل الثانية مستلزمة لها والثانية مستلزمة الأولى ومكملة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضارة المنافية له الله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكريب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافية البغض له في الفطرة. فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة وما كان حقا نافئا عرفته الفطرة فأحبته وطمعنف إليه وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فأنكرته قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والإنسان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أصبق الأسماء حارث وهمام فهو دائما يهم ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته ولكن قد يكون ذلك رجاء مبنيا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة فثلاثة طريقا إليه وهذا جهل قد يعلم ان هذا الشيء وقد يعلم أن هذا الشيء يضره وهو يفعله ويعلم أنه ينفعه ويتركه لان ذلك العلم اعرضه ما في نفسه من طلب لدة أخرى أو دفع الم من اخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك ولهذا قال ابو العاليه سالت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب وقالوا كل فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد هذه الاثار التي اوردها المؤلف في قضية أن للملك لمّه وللشيطان لمّه وأن لمّة الملك هي تصديق بالحق وإعادة بالخير ولمّة الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر بناء على هذه الأحاديث والأثار التي ساق المؤلف قرر أمر مهما وهذا الأمر مهم احتفى به رحمه الله في مواطن متعددة من كتبه وهو أن الإنسان عنده قوتان القوة العلمية والقوة العملية لاحظون ماذا قال قالوا هو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من, العبد من علم وعمل من شعور وإرادة فالعلم والشعور والعمل هو الإرادة ثم بيّن ذلك وفصله لما قال أن نلعب له قوة الشعور والاحساس والإدراك هذه الألفاظ الشعور والإحساس والإدراك يجمعها القوة العلمية القولوة القوة العلمية والقوة الثانية هي القوة العملية التي سماه هنا قوة الإرادة والحركة وهذا يعني الشيخ رح يطلع عليه كما مر بها غير مرة الشيخ في تقعيداته وتأصيلاته وتقريغاته متسق وتجد ان انها في غايه الاكتساق والاضطراد هذا الكلام يذكرنا بما مر بنا في في درس التدويريه فيما مضى لما سهل رحمه الله الرساله في الفرق بين الخبر والطلب وان التفريق بين الخبر والطلب يعني هذا أمر يجده الانسان في نفسه ومعلوم عند الفقهاء وعند البلاغيين وغيرهم وبناء على هذا مدى هناك خبر طلب قرر بعدها الخبر اللي هو التوحيد العلمي الخبري اللي هو الصفات الروبية والطلب الذي هو التوحيد الإراضي الطلبي اللي هو توحيد العبادة هنا قال رحمه الله وإحداهما أصل الثالث إحداهما اللي العلم القوة, القوة, القوة الأل الـ الأل الـ العلمية او الشعور والاحساس والإدراك هو أصل الثانية هو أصل الثانية فباعتبارا أن تم يقرر الشيخ أحمد الله أن الاقرار بالروبية او الإقرار بالتوحيد العلمي الخمري هو يكون أسبق ولهذا يستدل بالروبية على الألوهية فلهذا قال عندك أنه أصل الثانية وهذا يذكر بنفس عبارة الشيخ محمد عبدالهام رحمه الله لما قال توحيد الرهوية هو الأصل ولا يغلط في توحيد الالهية إلا من لم يعطي توحيد الرهوية حقه كذا قال رحمه الله ثم قال والثانية اللي هي القوة العملية التي هي الإرادة والطلب قال مستزيمة للأولى يعني سبقاً مرة بنا أن الشيخ حياناً يلتزم بما هو معروف عندكم في دلالة الاستذام ودلالة التضمن وحالها لا, لا, يعني, لا يعني يكون عنده شيء من التجوز والتتامح فهنا فيه نوع من التجوز وإلا الشيخ رحمه الله قرر في مواطن يعني قرر مثلا التوحيد الروبية أو التوحيد العلمي الخبري يستلزم التوحيد الإراضي الطالبي له توحيد كما أن التوحيد العبادة يتضمن توحيد الروبية نفس الكلام هذا في توحيد في دعاء المساله ودعاء العبادة المعروف يعني كما تعرفون عندنا يعني في مدارس سموت تسمعون من من من طلاب العلم وهم ان دعاء المساله يتضمن العباده ولا يستلزم دعاء المساله ها نعم دعاء المساله كنت تقول يا رب ارحمني اغفر لي يتضمن الدعاء العبادة أم يستلزم يتضمن ودعاء العبادة يكون تذكر الله تعالى وتشبح وتهلل هذا يستلزم دعاء مثلا هذا كان تجيب في بعض تغيرات الشيخ وفي حيانا يكون عنده شيء من التجوج فربما قال أن دعاء العبادة يستلزم يتلبى لهذا سبقا يعني التنبيع لهذا أنه حيانا بعض البعض يستشكل يعني مثل الإبارات فيقال هذا الجواب أن الشيخ رحمة الله عليه عنده من التجوز والتسامح يعني ما يتكرر في غير مقصد طيب هنا يعني من مما قرره الشيخ رحمه الله في أهمية القوة العملية لأن القوة العلمية